ولما سخناهم على مكانتهم كانتهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن نعمر هننكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له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 أيدينا العام فهم لها مال يكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أ فلا يشكرون وَتَخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ نعلموا ما يسرون وما يعلنون، أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّ خَلَقَنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ.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 és a krémetőszörnek a klubben. A hev Incredemael, hogyhaan sem 돼ful, éve csak akkor hogy mit إليه ترجعون